بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كذلك بأن الذين كفروا السبع البعط وَأَنَّ الذين آمَنُوا السبع الْحَقَّ من ربهم كذلك يصفب الله من فَكَيْفَ لقيتم الذين كفروا كَانَ خَبَرًا قَاطِعًا إِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا إما فداءا حتى تضع الحرب أوسارها ذلك ولو يجاء الله لن تصر منهم ولكن يضلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبل أحمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم قدامكم والذين كفروا فتحسن لهم وأضل أحمالهم ذلك بأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبط أحمالهم أَفَلَمْ يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ بِيُّوا قَبْلِهِمْ تَمَّرَ تم اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لجنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمدعون ويأكلون كما تأكل الأنعاب والنار مسوى لهم وكأن من قرية هي أجز قوة من قريتك التي أخرجتك أهلتناهم, <تصفيق> أهلتناهم فلا ما لهم أفمن كان على بينة من ربك من جيل له شوء عمله واتبعه أهو مثل الجنة التي وعد المُذْلِّينَ تقول فيها أنهار من ماء وإن آسى فَذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَثَارُهُ مِنْ صفا ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وقطع امحاءهم ومنهم من يجتمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أُوتُوا العلم ماذا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وانتبعوا أهواءهم والذين اتدوا جادهم هدى وآتهم فهل ينظرون إلا الشاعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرافها فأنا لهم إلا جاءتهم لَمَّا أَنَّهُ لَا نَسْيَانَ إِنَّ الله وَنَزَلَ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يحلم متقلبكم مُّخْتَلِفًا ويقول وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نور المرشي عليه من المرشي ينظرون إليك نور المغشي عليه من الموت فأولى لهم قاعد وقوم محروف فإذا عزم الأمر فلو صدق <تصفيق> الله ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عشيشم إن توليشم أن تفكدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولا الذين لعنهم الله فأضموا وأخنأ أَفَلَا يَكْذَبُونَ لَقُولَ آنَاءَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِن الذي نرتج ولا أجبال من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم لَهُمْ لهم ذلك بأن قالوا للذين جرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يصربون وجوههم وأجزارهم اذن انهم انتبعوا ما اختطعه الله ونور القران فاحبط اعمال ما لهم ام هل الذين في قلوبهم مرض كذا ان يخرج الله او ولو نشاء لاريناك هم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نحلم المجاهدين منكم والصابين ونبلو أخباركم الذين جفروا وقدوا عن سبيل وَمَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُفِظَ اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أعمالكم إِنَّ الذين كفروا عن سبيل الله ثم اتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهلوا وتدعوا الى الشلل وانتم الاعلون والله معكم ولن يجركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسهلكم أموالكم ellecou bon' comp encore nous والله الغني وأنتم الفقراء وإن تغلو يستجد قوما غيركم ثم لا يكون أمسى uh,